قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرايتم إن كنتم إن كنتم على بينه من ربي وأتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير وهذه القصه الثالثه من القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سوره يوسف فذكر سبعه قصص قصها علينا في هذه السوره تتعلق بانبياء الله مع اقوامهم ودعوه الانبياء مع اقوامهم وكل هذه القصص فيها ما ذكر الله جل وعلا يقول الله ما لكم من اله غيري فكلهم يدعون اقوامهم الى عباده الله جل وعلا وان الى توحيده سبحانه وتعالى والبعد عن معاصيه ومن اعظم ما يقترف من المعاصي في جناب الله الشرك بالله ان الشرك نظم عظيم فان اذنت احدت الرسائل واتفقت على ذلك هو التحذير من عباده غير الناس سبحانه وتعالى وانتشال الخلق من عباده الخلق الى عباده الخالق جل وعلا يا قوم اعوذ الله ما لكم من اله غيره هذا الذي ينبغي ان يبدا به الداعي الى الله سبحانه وتعالى دعوته بما بدا به انبياء الله وبما بدا به من ارسلهم الانبياء الى البلدان أرسلوهم يا بلدان شتى انك تاتي اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله فلا تبدا بغير هذا الامر الذي بدا به انبياء الله وبدا به اتباعهم ممن ارسلوهم الى اولائك دعوه رسول الناس رسول الناس صلى الله عليه وسلم ارتكز على هذا الجانب العظيم وهو توحيد الله جل وعلا وبعد هي تفرع اليه من ما تفرع ماذا اصل الاصول الدعوه الى التوحيد فلذلك فشلت الدعوات التي لم تعتمد بهذا الامر العظيم دعوه الاخوان دعوه الشيعة دعوه الصوفيه دعوات كثيره فشلت لانها ما بدات بما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكت مسلك الانبياء في الدعوه الى الله جل وعلا ولكي حتى ندعو مباركه دعوه اهل السنه والجماعه دعوه التوحيد نجحت ولاقت قبولا عظيما ولا شك ان الاعتراض عليها في اول الامر يخون كما هو الحال مع الانبياء تعرضوا على دعوتهم الى توحيد الله جل وعلا ثم دخل فيها من دخل واحبها من احبها وجاهد من اجلها من جاهد وبذلوا ان مهج من أجل هذا الخير ومن أجل هذه الدعوة المباركة فهذه دعوة صالح كدعوة نوح ودعوة هود قبله وهكذا أيضا دعوة من أتى بعده كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا وشعارهم هذا عبد الله ما لكم من إله غيره ثم قال هو إن شأكم من الأرض واستعمركم فيها أي ابتدأ خلقكم سبحانه وتعالى فهو أنشأ الخلق جل وعلا وابتدأ الخلق من الأرض لأن كل بني آدم هم من آدم عليه الصلاة والسلام هم من صلب آدم وهو مخلوق من الأرض لذلك ذري يتهت سبيل هذا مع أنهم لم يخلقوا من الأرض وإنما خلقوا من ماء مهين كما تعلمون من نطفة لكن لما كان أصلهم مهين وما خرجوا منه وتناسلوا منه وهو العصل الأصيل آدم عليه الصلاة والسلام قال الله وإن شاءكم من الأرض أي ابتدى أصلكم عرض عليه الصلاة والسلام من الأرض وخلقه من الأرض وأنتم مخلوقون فيما بينكم من تناسل من غير الأرض لكن أصلكم آدم عليه الصلاة والسلام أنشأه الله أو ابتدأ خلقه من الأرض وَنَجْلِي ذَلِكَ قَالَ انشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ لِأَنَّكُنَّ بَنِي آدَمَ مِن صُلْبِ آدَمَ وَهُوَ مَخْلُوقٌ مِّنْهَا وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا أي فِي هَذِهِ الْأَرْضِ جَعَلَكُمْ عُمَّارَهَا وَسُكَّانَهَا عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمُفَسِّرِينَ مِنْ قَوْلِهِم أَعْمَرَ هُنَالَنْ فُلَانًا جَارَهُ اجْعَلَهُ يَسْكُنُهَا وَعَلَى هَذَا تَكُونُ السِّينُ وَالتَّاءُ زَائِدَتَيْنِ وَلَا تُفِيدَانِ الْقَلْبَ استعمركم فيها اي انه جعلكم عمارا بها سكانا فيها تسكنونها وتعمروونها استعمركم فيها فالسين والتاء زائدتان وليست تاء للطلب كما هو معلوم انهما ياتيان لذلك استغفر الله اي انه طلب مغفره الله سبحانه وتعالى واما هنا فهي ان فهما لي محضي الزياده بمعنى جعلكم عمار هذه الارض ومثل ذلك استجاب بمعنى اجابه وليس ان الطلب استجاب اي اجاب الدعاء او اجاب الطلب فعنا هذا هو اصله افعل والسين والتاء زائده وقيل اطال اعماركم استعمركم فيها اي اطال اعماركم اجعل اعماركم طويله جدا في هذه الارض ذكر بعض اهل التفسير ان اعمارهم من الثناسم الى الان يعمرون في هذه الارض والله اعلم ان اعمار هذه الامه وهي تمود من الثناسم الى الان استمرون يعيشون في هذه الارض فهذا قول في قول وهذا القول من اقوال اهل التفسير في قول واستعمركم فيها فالاول جعلكم عمارا وسكانا لها والثاني اطان اعماركم يعنيها من 300 الى 1000 او تصل الى هذا يعني من ما بين 300 و100 لما ابتدى ان دون ذلك ما هو معلوم وقينا امركم بعمارتها استعمركم فيها امركم بعماره هذه الارض من بناء الدور وغرس الاشجار وغير ذلك ما تحتاجون اليه فيها هذا قول ثالث واستعمركم فيها اي امركم بعمارة الارض من بناء المسكن وغرس الاشجار وغير ذلك مما تحتاجون اليه فتكون السين والتاء للطلب اي طلب منكم اعمار الارض ببناء المساكن فيها وغرس الاشجار وغير ذلك مما تحتاجون اليه وقيل استعمركم استخلفكم جعلكم خلفاء الارض هذه فهذه اربع اغوان في قوني استعمركم فيها من يعيدها استعمركم فيها جعلكم عمارها وسكانها اطال اعماركم استعمركم فيها اطال اعماركم ايه اي امركم بعمارتها والبناء فيها تبنون المساكن والدور وتغرسون الاشجار وما تحتاجون اليه وقيل استخلفكم فيها يعلكم خلفاء الأرض أحسنت وهذه من المنا التي يذكرها الله سبحانه وتعالى ويذكر بها أنبياءه أقوامهم وأن الله إن شاءكم من الأرض خلقكم من هذه الأرض خلق أباكم آدم عليه السلام من الأرض أمن عليكم باستعماركم فماذا بقي الا انكم تتوبون الى الله يتفرع عن هذا كله التوبه والرجوع الى الله جل وعلا فهو بدا خلقكم واستعمركم هذه الارض وسخر لكم ما فيها مما تحتاجون اليه فاستغفروه ثم توبوا اليه فهذا تفريع لما تقدم ذكره من النصح لهم وبيان المنن والنعم عليهم فيجب على العبد ان يستغفر ربه سبحانه ويتوب اليه ويرجع اليه فاسنوه كان يقول له استلوا المغفره من كفركم ومن عبادتكم الاصنام وارجعوا الى عبادته جل وعلا ثم توبوا اليه ارجعوا الى عبادته الذي استعمركم وانشاكم تعبدون احجارا واصناما لم تستعمركم ارضا ولم تنشئكم ابتداء خلقا فكيف هذا هذا يدل على سفح حقوقهم الله انشاكم من الارض واستعمركم فيها وتعبدون غيره هذا عجب ان ذالك فر على ما تقدم من النمن والنعم الامر بالاستغفار والتوب الى الله سبحانه وتعالى المستعمر لهم سبحانه والمنشئ لهم ان ربي قريب مجيب فالله سبحانه قريب الاجابه من عباده او قريب اجابه دعاء عباده ودعاء من دعاه هذا من رحمته سبحانه انه قريب من عباده جل وعلا ويسمع دعاءهم ويجيب كما اخبر جل وعلا بذلك واذا سالك عباد عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهو قريب منا جل وعلا أقرم إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وهو رحيم بعباده ويفرح بتوبة التائبين العائدين إليه جل وعلا فما أحلمه وما أصبره سبحانه وتعالى وأرحمه بالعباد ويفرح بتوبتهم ويحثهم على التوبة ويبين لهم ثمارها الجميلة والعوائد الطيبه عليهم والله غني عنهم ولكن الرحمه بهم فان من اسماءه الرحيم الرحمن جل وعلا الغفور الودود هذه اسماء عظيمه لها اثار طيبه على الخلق وانظر الى جوابهم جواب المعرضين تجوابهم على نوح وجوابهم على هود قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا كنا قبل نرجو خيرك ونرجو ان تكون سيدا لنا بما نرى فيك من الذكاء والفطانه فاذا بك تدعون الى امر ما يعرفه الاباء والاجداد تدعون نسرف الانها التي عبدها اباؤنا حقبه من الزمن وسلكنا مسلكهم بهذا وانت كنت مرجوا عندنا وكنا نرى انك ستكون سيدا مطاعا او سيدا مطاعا فينا فاذا بك تدعونا الى شيء لا نرغب فيه انك تريدنا نوحد الله ونترك تلك الاناه التي عبدها اباؤنا من قبلنا فهذا لا تطمع فيه لا تطمع فيه يا صالح فلن نترك الاناه التي كانت عليها الاباء والتي كانت تعبد ويتزلف بها ونرجو شفاعتها عند الله جل وعلا فتريد ان تنقلنا عن شيء ما كان عليه الاباء وهذا صعب على الدعاه الى الله يحتاج الى صبر نقل الانفس عما الفت قبله فان النقل عن المالوف يصعب فلذلك يجد الدعاه الى الله سبحانه وتعالى صعوبه عظيمه في هذا الجي هذا الامر فهم قد الفوا هذا سنين عديده وهم على خناث ما تدعوهم اليه وانت تريد ابعادهم عن هذا الشيء فاذا تحتاج الى صبر فانبياء الله صبروا في نقلتهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى الى توحيده جل وعلا وكثير منهم اعرض كثير من الامم اعرض ياتي النبي وليس معه احد وياتي النبي ومعه الرجل والرجلان وياتي النبي ومعه الرهب وقليل من الانبياء من اجابهم اقوامهم يعني جميعا او اكثرهم او اغلبهم قليل من الانبياء والا كثير من الانبياء قتلوا وكثير من الانبياء اعرض عنهم اقوامهم ولم يجيبوهم الى دعوتهم وجعل الله في نبينا بركه عظيمه اجابت امته او كثير من امته وصارت هذه الامه اكثر الامم صارت أكثر الأمم وتليها أمة موسى عليه السلام فهي أمة عظيمة أيضا كما جاء في حديث الأفق وأن النساء صلى الله عليه وسلم رأى أمة عظيمة وكان يظن أنها أمته فإذا بها أمة موسى وأمة محمد أعظم من أمة موسى الذين استجابوا له فنغلت الناس عما ألفوه صعب وهؤلاء كانوا يرون أنه صالحا مرجوا فيهم أن صالحا مرجوا فيهم وكانوا يرجونه ويكون سيدا مطاعا عليهم لما يرون من ذكائه ونباهته وهو أيضا من أشرافهم وقبائلهم المعتمدة وكانوا يرون أنه سيسود فيهم ويصير سيدا لهم شيخا كما يقال على الصنع المتاخرين فيهم قبيلا فإذا به يأتي بأشياء على خلاف ما أنفوها فيردوا دعوته أشقياء اشقياء وعناد بالله معاندون معرضون فرد الخير الذي هو اعظم من ان يسودهم بمشيخه او برئاسه او بغير ذلك فان سياده الدين لا سياده اعظم منها وهو سادهم بالدين سادهم بطاعه الله سبحانه وتعالى ودعاهم الى ما يسودون به غيره ابو وصاروا اشقياء وعناد بالله الا من رحم الله قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا اي نرجوك نرجو خير دعم طبنا هذا قبل هذه الدعوه التي تدعون اليها وهي دعوه التوحيد وترك التنديد وترك الاناه التي كانت اباؤنا تعبدها او التي كان اباؤنا يعبدونها قبل هذا اتنهانا وهذا استفهام انكاري على صالح ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لا في شك مما تدعون اليه مريب شكل الشيطان اضعه وغذفه في قلوبهم وان هذه الدعوه توافق فطره الدعوه الى توحيد الله سبحانه فان الله خلق عباده حنفاء فاشتالتهم شياطين ابعدتهم عن امانتهم عن هذا وهؤلاء قد سبقهم سلف سيء اعتادوا وتمرنوا على الشر والفطره قد فسدت وان هذه الدعوه توافق الفطره واننا لفي شك مما تدعون اليه مريب قال يا قوم ارايتم ارايتم ان كنت على بينه انا بين ارايتم ان كنت على بينه من ربي على حجه واضحه ظاهره اخبروني ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله يرون من ينصرني من الله وانا على بينه من الله جنوا علي فإذا قطعتكم وتركتم ما امرني الله سبحانه بتبليغه من لساني من من ينصرني من الله اذا ملت اليكم طوعتكم في مرصودكم فمن الذي ينصرني من الله جل وعلا ان عصيته لا احد الجواب لا احد فما تزيدونني غير تخسير فلو اطعتكم والله ما تزيدون الا خساره فعلى هذا لا يطيع داعي الله المجتمع من اجل ارضائهم زعم وأننا لا نريد أن يغضب الناس علينا الذين أطاعوهم والله ما زادوهم إلا تخسير ما زادوهم غير تخسير وغير خناء والعياذ بالله ضياع وقسوة قلوب وتميع وشرود عن الله سبحانه وتعالى طاوعت المجتمعات التي على خلاف الجادة تعب والله لو جمعت من جمعت وجمهرت من جمهرت, من جمهرت منهم وصاروا يثنون عليك وانت على غير مرضات الله سيسقطون والله عندك سياخذوا مصالحهم منك وبالنهايه سخط عليك وقد سخط عليك ربهم سبحانه وتعالى ولكن اذا كنت طائعا لله فالله سبحانه قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن نادى جبريل في اهل الارض ان الله يحب هلالا فاحبوه فيحبه اهل الارض وشرفك أن يحبك الصالحون منهم أما المعاندون سيكرهونك ويغضونك ويحاربونك فلا تظن أن الناس كلها تجمع عليك لكن يحبك من في الأرض من الأخيار ومن الصالحين والطيبين ومن أهل الدين يحبونك هذا كافي وأما إذا طعتهم فكما قال شعيب أو كما قال صالحنا فمن ينصرني من الله إن عصيته بطاعتكم وبالشرج عن طاعته فما تزيدونني بطاعتكم غير تقصير انني خاسر من لا يطيع الشخص المجتمعات في غير مرضات الله جل وعلا هؤلاء الذين هم يطيعونهم ممن كانوا في الصف تعبوا والله تعبوا صوروا واتوا بالشبه على ذلك واتوا ببعض الرخص واتوا ببعض اجتهادات اهل العلم ولفلفوا من هنا وهنا وما سيزيدهم غير تقصير سيتعبون جدا سيتعبون من لفلف هذه صار يتبنطل وصار يلبس الزي العسكري وصار يتصور وانت تجمع من هنا ومن هنا ما يزيدونكم غير تخسير انتبهوا وما تنفعك فت عالم هو مجتهد قد اجر وانت بهواك هذا وانعاده بالله تتبع الرخص ستهلك الا ان شاء الله قال رحمه الله قولوا تعالوا وإلى ثمود أخاهم صالحا ما إعراب أخاهم صالحا ام فعل مين فعل محذوف تقديره أرسلنا أحسنت وما هي الأخ و بينهم هو تنسب أحسنت نادي قال رحمه الله طوله تعالى وان سمود اخاهم صالحا لماذا قال انا سمود لم يقل انا سمود اخاهم صالحا وان حرف جر ممنوع من الصرف ما هو المانع له من صرف ايه فان صوت العلميه وغيره العجمه غير العجمه الذي ظنمره عجبي وعندما علموا ايش المانع لهم الصرف انتم ما تدرسون نحو ها نعم احسنتم الثانيه العلميه والتانيث اسم قبيله الى قبيله ثمود ارسلنا صالحا العلميه والتانيث احسن ذا عضو من قد جاء الصرفي إلى ثمود انظر لنا هل هي قراءة إلى ثمود أخاهم صالحة كيف يقول المقصود أصلهم ثمود هذا الذي ينتسبون إليه إذا إلى صرف فإن أسماء الغبائن والبلدان يجوز فيها صرف وعدم الصرف واما ما سمع فيها وجه واحد فلا وما سمع فيها وجهان باعتبارين باعتبار قبيله او اسم من ينتسبون اليه من شيخهم او اصلهم والامكنه كذلك ايضا باعتبار البقعه وباعتبار المكان فالمكان مذكر فتصرف والبقعه جمع جمعت مع العلميه تانيث بقعه فيمنع من الصرف كما قرر بانك الرضي والخضري او الرضي وكذلك ايضا صاحب الهمع السيدتي رحمه الله وغيرهم في التوصين في اسماء البقاع وقد ذكرنا الحمد لله في القاصر في الحاشيه التي جاء فيها الصرف وعدم الصرف فما هي عله الصرف وما هي عله المنع من الصرف وما لم يسمع منها فيجوز فيه هذا وهذا وما سمع فيه وجه واحد فلا يتعدى الشخص عن العرب ما سمع فيه وجه واحد لا يأتي به بالتفصيل فيها وما سمع فيه وجهان فباعتبار امرين وما لم يسمع فيه شيء فيجوز فيه الصرف عند المصرف يعني جان صرفين هذا يعني يكون اسم الحي اسم الحي مذكر احسنته الا ان سمودا كفروا ربهم قد جاء الصرف فيكون باعتبار اسم الحي والمنع باعتبار البقعه وانتا مع العلميه احسنت طال رحمه الله اي ارسلنا الى سمود اخاهم صالحا في النسب نافذ الدين قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله عز وجل ما لكم من اله غيره هذه الجمله انها واقعه موضع التوحيد موضع التعليل وحدوا الله لانكم ما لكم من اله غيره وكيف تجعلون غيره اله ولم توحدوا الله سبحانه وتعالى وليس لكم اله الا هو ما لكم من اله غيره ما يعرض غيره غيره ما يعربه وقد عنتم ان قلتم صفه الصفه تتبع الموصوف في الاعراب وفي التعريف والتنكير والموصوف نكره مجرور والصفه اسم مرفوع ومضاف الى ضمير فاذا ننظر وجه اخر غير الوصفيه ها ها وتاخر هذا وجه مبتدم أخر ما لكم من إله غيره فنظر غير الوصفية الأخ كما قال جار مجرور خبر مقدم وغيره مبتدم أخر طيب من ينظر غير هذا طيب نعم صفة على محل إله فإن محله الرفع فهو مبتدم أخر أحسنت ما لكم إله غيره لكن جر بمن الزايدة طيب وين التعريف والتنكير المتطابقان الذي يشترط في النكره او في الصفه مع الموصوف ان يتفقا تعريفا وتنكيرا فانا المضاف الى ضمير غيره نعم هذه لا تكتسب التعريف بالاضافه تبقى في حيز التنكير ابدا فانا تكتسب التعريف وهناك له نظائر ذكرها الراضي رحمه الله جمله مما لا يكتسب التعريف باضافته الى الضمير ولا الى غيره احسنت فهنا زال نكره فلا اشكال قال قوله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض ابتدأ خلقكم من الارض وذلك انهم من ادم عليه السلام وادم خنق من الارض واستعمركم فيها جعلكم عمارها وسكانها قال رب احي حيات طال عمركم فيها حتى كان الواحد منهم يعيش 300 سنه الى 1000 سنه وكذلك قوم عاد اعمارهم طويله ولا زال الخلق ينقص حتى صارت اعمار امه محمد ينقص في الحجم وينقص في الاعمار ايضا فلا زال الناس ينقصون حجما وينقصون اعمارا حتى صارت هذه الامه اقل اعمارا اعمار امه محمد ما بين ال 60 الى ال 70 انا رحمه الله ابتدأ خلقكم من الارض وذلك انهم من ادم عليه السلام وادم خلق من الارض واستعمركم فيها جعلكم عمارها وسكانها قال الضحاك اطال عمركم فيها عمركم فيها حتى كان الواحد منهم يعيش 300 سنه الى 1000 سنه كذلك قوم عاد قال مشahid اعمركم من العمره اجئ عليكم جعلها لكم ما عشتم وقال قد انا اسكن فيها قوله تعالى فاستغفروا فاستغفروه ثم توبوا الي ان ربي قريب من المؤمنين مجيب لدعائهم والذي يظهر ان القربان وانه لا يقسم الى قسمين عند جماعه من اهل العلم وانما المعيه هي التي تقسم إلى قسمين إن ربي قريب من الجميع جل وعلا وأما المعية فنوعان معية عامة للجميع ومعية خاصة انظر لنا شيخ الإسلام يرى التقسيم تقسيم القرب إلى قسمين هل يقسم القرب شيخ الإسلام إلى قسمين أما المعية لا إشكال فيها فهي قسمان أما القرب ففيه خلاف فمنهم من لا يرى تقسيمه إلى قسمين فالراي ينقسم القرب الى قسمين ومن اهل العلم من يرى ان القرب كالمعيه ينقسم الى قسمين وصنيع الشارح هنا وصنيع المفسر يدل على ذلك قريب من المؤمنين والذي يظهر ان الايه في سياق العموم فانه دعى اولئك المعرضين فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب من داعي الذي يدعوه مسلم او غير مسلم فاذا دعاه الله سبحانه وتعالى للتوبه اجابه سبحانه متابع عليه وهو قريب من الكل ولا ينقسم القرب عند جماعة من اهل العلم وليس كالمعية تنقسم الى معية خاصة ومعية عامة انظر من هذا بالنسبه لي كان امشي المسلم انا بعين عهد به قال رحمه الله فاستغفره ثم توب اليه ان ربي قريب من المؤمنين مجيب لدعائهم قالوا يعني ثمود يا صانح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا القون اي كنا نرجو ان تكون سيدا فينا وقيل كنا نرجو ان تعودنا ديننا فرجاءا رب رجاءا فقيل ان اول هو نرجو ان تكون سيدا فينا فانت من ساداتنا وقبيلتك من افخر القبائل واعظم القبائل نسبا وان انبياء كذلك تبعث كنا نظن ان تكون سيدا فينا وقيل كنا نظن ان ترجع الى ديننا نرجو مما تدعون او كنا كما قال الله سبحانه وتعالى فينا مرجوا قد كنت فينا مرجوا ان ترجع الى الدين الذي نحن عليه لكن استمريت على ما انت عليه واجت مفاصله بيننا وبينك قولان في قوله تعالى قد كنت فينا مرجوا قال رحمه الله وطينا كنا نرجو ان تعود الى ديننا وذلك انهم كانوا يرجون رجوعه الى دين عشيرته فلما اظهر دعاءهم الى الله عز وجل وترك الاصنام زعموا ان رجاءهم انقطع عنه فقالوا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا من قبل من الانها واننا في شك مما تدعون اليه مريب موقع للريبه والتهم يقال اردته إرابة إذا فعلت به فعلا يوجب له الريبة وجعله في قلق بثينة قالت يا جميل آربتني فقلت كلانا يا بثين مريب أي فيه ريبة وفيه تهمة وفيه قلق عنده قلق وهنا بمعنى القلق نحن في قلق مما تدعون اليه قال موقع الريبه والتهمه يقال اربطه يرابته اذا فعلتم فعلا يوجب له الريبه وهناك قول انه بمعنى القلق جعله في قلق لكن هنا جعل بمعنى التهمه والريبه انت في موضعتهما يا شعيب لم يا في موضعتهما فكيف بغيرهم من هؤلاء القبته من اشرار هؤلائنا نسال الله ان ينتقم منهم يسعون سعيا خبيثا شيطانيا لاجل تشويه المحقين واهل الحق واهل الخير واهل الصلاح ولكن لله الحمد والله سبحانه ناصر اونيائه جنوا عنا كما افادنا اخونا صلاح بفائده جميله عن ابن كثير والحق انها فائده طيبه قال رحمه الله في البدايه والنهايه ما عز ذو باطل قط ولو طلع ان قمر من جنبيه او من جبينه ولو طلع قمر من جبينه وما دل ذو حق او صاحب حق من قط ولو تواطى عليه العالم معنى كلامه في الاخير هات الفائده من البدايه والنهايه ما عز ولو اصفق عليه العالم ولو اصفق عليه العالم استمع العالم ما عز ذو باط القط ولو طلع قمر من جبينه وما ذل ذو حق قط ولو اصفق العالم عليه صحيح ما ذل ذو حق البتة قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمع على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك الأول لك والثاني عليك فلا يجتمع يستطيع أحد أن يلحق ضررا بأحد ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به على هدية العبد بربه جل وعلا فما دل ذو حق قط ولو أصفق العالم عليه وما عز ذو باط القط ولو طلع القمر من جبينه والله لو رأى القمر من جمينك ما حصلت لك العزة أبدا ولا تحلم بها وأنت عاصي أصاحب باطن قال رحمه الله ونصمت إله إن شاء الله يكفي رجال ورد متأخرنا نبدا ان شاء الله اذن القول يا انه يعني تمود يا صالح الىه سبحانك اللهم وبحمدك لا الله اله الا انت استغفرك